みんなのお時間をお願いします。 وكان هذا ا ل ن ج ل ة في ليله الثاني من ربيع ا ل ث ا ن ي وفي و ر ب ي ع الثاني هل ثبتت رؤيا اليوم ا ل ل ه مصباح م ا ز ل ن ا في فضل الرد على الشيخ ة ب إ ص س ح ا ق الحواري استقل ل ل ح و ي ن ب ا بالفتوى عن أ ك ا ب ر أ ه ل الملك وخالفهم في المسائل ا ل ك ب ا ف ه التي تعد من أ ص و ل اهل السنه <تصفيق> وهو يعني في إحدى خطبه <تصفيق> قد اعترف أ ن و خ ا ف ة أ ه ل العلم تعط سما من أ ه م سماء الخوارج فقال ف في درس النوم عنوان الرجوله الحقيقيه في, الأول في, في شريط ا ل أ و ل في وجه الالف قال ابو ح ا ب ا ل ح و ا ن ي في شريط ا ل ر ج و ل ة ا ل ح ق ي ق ي ة الشريط ا ل أ و ل وجه أ ل ل ف الخوارج أ ع ل ى ف ر ق ة إ س ل ا م ي ة قامت على إ س ق ا ط الرجال وعدم اعتبارهم ولذلك كانت أ خ ط ر د ع و ة هي د ع و ة الخوارج الذين قالوا أو أ و ط ل ق او هذه الكلمة هم, رجال ونحن رجال هم الذين هذه الكلمة رجال ن ن ح ر ج اطلقوا ل الذين هم أ هذه ا ل ك ل م ة الصحابة كانوا على الصحابة لما على ويقولون كانوا ذكر يطعنون هم رجال ونحن رجال ولذلك أ و ل سلمه في د ر ج ة ا ل خ و ا ر ز هي اسقاط أ ه ل العلم و أ س ق ا ط العلماء لذلك كانوا في ج م ا ع ة التكفير ما يعتبرون أ ح د ا افضل لا يوجد في هذه الامه من وجهه نظرهم من فهم الكتاب و ا ل س ن ة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 ولكن ب ط ر ي ق ة خ ف ي ة ل ي س ب ط ر ي ق ة ظ ا ه ر ة <تصفيق> وذلك أ ن ه لما يتعرض للمسائل العظيمه التي تعد من ا ل ن و ا ا ل المتلهمه لا يرفع ر أ س ا لم اتفق ا عليه الكافر م ل يفتي باجتهاده الشخصي ولم يكتفي فقط. بل ه ذ فقط ب أ خ ذ يفخر ويستهزئ ببعض فتاوى كبار أ ه ل البيت ويظهر العجبه ي ظ ر ا من ايد من ف ت و ا بل يصف فتوى, فتوى المتداول اكابر ب أ ن ه ا هي ج ر ي ط ف هذا إ س ق ا ط الاهلين و لا يقال ان الحوين لو حق الاجتهاد فلا يقلد هما لا يقلد له التقليد لا ن لو ق ل د غيرك وغير ب ل ي ل ولكن كان منا ينبغي على مثله <تصفيق> أ ن يعظم كلام اهل العلم و أ ن يذكره خصوصا إ ذ ا اتفق كبار العلماء على م س أ ل ة ما في ش د و ى تتعلق ب ن ا ز ل ة من النوازل <تصفيق> نعم و أ ك ت ب و ا فيها ب م ا يوافق اصولها في السنه فهنا لا, لا عذر له في المخالفه و لا عذر له في أ ن يدعي لنفسه أ ن ا وليس مقيدا ً بفتوى غيره و أ ي ض ا ً يدل على, على هذا انه يعني ق ل ب ا ق ل ب ا ما يتعرض ل ذ ك ر أ ه ل الباب طائر قد يذكر ا ل أ ل ب ا ب أ ح ي ا ن ا طب على شيء على سبيل التلبيس ولكن ا ت ل ل ب س فقط و لا يتعرض البثه مثلا ً لارشاد ا ل ط ل ب ة والشباب ل أ م ث ا ل بن باز و الفوزان و احمد النجمي بن عبد المحسن عباد و مقبل بن هادي بل و قد يرفض العلامه م و ق ف ا بن هادي باوصاف س ي ئ ة في مجالته القصه اسئله العلامه المقبل النهادي رحمه الله تعالى قد حكم عليه البدعه بل هو يطعن في بعض الكبار كما سوف ياتي فهو بارك الله فيكم حكم على نفسه من كلامه السابق ه ذ ان أ اول درجه من درجات الخوارج إ س ق ا ط اهل العلم واسقطهم كما ذكرنا و أ ف ق ط ه م من اعتبار الشباب فلا يربط الشباب ب أ ك ا ب ر اهل الملك ولا يرشد الشباب إ ل ى ا ر ت ز ا م غرب ا ل أ ك ا ب ر في الفتن وفي النوازل ا ل م ت ه ي ن بلوى يعني على العكس من ذلك تماما و... ولذلك أ ن طبط... انطلق عليه ما قد قاله العلامه ربيع ا بن هادي حجب الله تعالى ا ل ف ت و ة ا ل ث ا ل ث ة له في ش أ ن الحريه قال الشيخ ربيع بن هذي انا من سنوات م ا أ ج ي ب أ ر ي د أ ن أ ت ر ي ث في أ م ر ه أ ر ي د أ ن اناقشه أ ر س ل ت له مناصحات لكن كما هو ما يزداد إ ل ا بعدا عن م ن ه ج السلفي وتلاحما مع القصريين فهذا حاله, هذا حاله الان هو يدعي أ ن ه من أ ه ل ا ل س ن ة ويقترب من أ ه ل البدع ويعاشرهم ويتلاحم معهم من مع الستنين شريط جلسا الدخولة ونحن قد ذكرنا في المجلس ا ل أ و ل في ا ل ر ا ع والقوي ان قد خالف اصول المنهج السلفي في عده مسائل الاهل وكان من ضمن هذه المسائل أ ن ه يثني على أ ه ل البدع و أ ه ل الهوى ويدافع عنه ويرفع من ش أ ن ه و... وهذا يرتبط بطعنيه في أ ك ا ب ر اهليه وقد جمع بين السوءتين بين الثناء على أ ه ل البدع وبين الطعن في أ ك ا ب ر علماء اهل السنه والثناء على من يطعن فيه وهذه من المواضع التي بقى... تدل على ثنائه على اهل البدع وهذا الموضع ا الذي تكلم ك ل ا م فيه عن سيركم في كلام طويل يعني ل قال م يقصر منه شاء ابو سهام الحويني وتفسير في ظلال ا ل ق ر آ ن للشيخ زيد ط ب رحمه الله ليس تفسيرا إ ن م ا هو ع ب ا ر ة عن يدخل تحت التفسير الموضوعي, التفسير الموضوعي اي ل ت ف س ر الذي م و و ض ع ي أي ا ل لا يعني بذكر ا ل آ ي ا ت آ ي ة آ ي ة ك ل م ة ك ل م ة زي تفسير ا ل أ ق د م ي ن إ ن م ا يجيب, يجيب الربع ويتكلم عليه عموما خلاص ف ي ب د أ ا ل أ و ل يتكلم عن ا ل ص و ر ة كلها المحا... المحاور التي تزور ا ل ص و ر ة عليها عن ا ل س و ر ة كلها المحاور التي تدور ا ل س و ر ة عليها كلها ككل, ككل من أ و ل ه ا ل آ خ ر ه ا وبعدين يبدأ ياخذ ب د أ ي ربعين ربعين على حسب ما يوفق إ ل ى ذلك ويتكلم عنها كلاما عاما فهو ك ت ا ب تفسير الشيخ صيح حقيقة القطب ت ف سيد ر الشيخ صيح قطب فيه لجك فوائد ي ه وفيها أ ي ض ا أ خ ط ا ء ل أ ن الشيخ ص ي ا ق ط ب لم يكن من العلماء هذا كان رجلا أ د ي ب ا في ب د ا ي ة حياته و ل أ ن ه صعيدي في ا ل أ ص ل عنده ا ل د ي ا ن ة صعيدي الأصل الصعيدي يعني في ما قبل ق و ل ن ق ر أ عليه ا ل ف ت ح ة كان ط ب ي ع ة الناس كانوا متدينين ي ط ل ع و ا يصوتوا عندهم ن خ و ة عندهم م ر و ع ة عندهم مكان واخلاص مهيئين لما, لما تقول له حاجه في الدين يستجيب على طول واخد بالك ليه جدع ا ل ص ع ي د جدع عشان كده النكهه وإذا كلها ذ ط ب ع ا د خ ل ن الصعيده في و ع علاقة لا له لا لا علاقة بأقلي مسألة ل ولكن الصعيد فيهم ي ن من هذا ولكن ليس لا أ علاقه بحال كيد قط ي ن هل يزكى او يثنى على كيد قط من ب ا أ ن ه صاعدي الموطن أ و المنشف لا ع ل ا ق ة لهذا بهذا, بهذا ع ن بحرث يقول وهو يعني كما سوف ي أ ت ي يتبع ب منهج الموازنات و إ ن ادعى انكاره قد أ ن ك ر منهج الموازنات ن ظ ر ي ا ثم عاد في كلام آ خ ر له في ودعا اليه وقال لي بل وطبقه عمليه ف... فهنا كما يعني ثناؤه رغم اعترافه لسيد قلد ك ا وليس من العلماء حاول أ ن يصرف أ س م اسماء الله أ السابعين عن هذا الاعتراف بهذا الثناء الذي أ ر د ف ه بكلامه وسوف ي س ا ت ه في ب ق ي ة الكلام مزيداً, مزيداً, مزيدا من الثناء عليه ع ل سيقول يلغي تماما اعترافه ب أ ن سيدا ليس من علمته <تصفيق> أكمل كلامه؟ يعني لا يعني أعطي ن الصعيد التالية صفحة بس قال أ ب و صحام ا ل ح و وبعدين ي ي فالشيخ صيح ن كان ا ش قدب كده ت غ ل في اقدامه ل ولم له ل أ د ب يكن ع ا ة بقراءة لا ل ا ي ن و ل ا ا ل ل ك د في أ ك ث ر من م ظ ل ر من أ ش د ه ا و أ خ ب ح ه ا كتاب ا ل ع د ا ل ة ا ل ا ش ت ر ا ك ي ة في ا ل إ س ل ا م الذي يسب فيه عثمان بن عفان ص د ب ا مقطعا و ي ص ب بني اميه و ا ت ك ل م كلام مايتلبسش عليه،, ما عليه هدوم يعني كلام اللي بيقوله كاتب الدراما الحقير عن عمرو بن العاص هو ليس ب ح ا ج ة بجانب ا ل ل ي كتبه سيد قطب في عثمان بن عفان ن أن طبعاً يعترف كلام سبيلاً هو أسوأ وأضل سيد م من... من... من ك ت ا ب أو م كلام ك ت ا ب م كلام كلام ي كلام كلام كلام ك ن ا م يتبرع م ن ه ق ب ل أن ي م و ت كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام كلام ك ن ا م ك ن ا م ب ل ا م كلام ك بأن كلام ه ه ذ ا يعني قد يعني يقضح كإسلامي هزا... منه سابق بح... بحال هذا هذا اعتراف وقضي ل ك ن ا ر أ أنه ما ا بعده سوف يتبعلك ن ق للسر و ب ع د ن لما عليه بالسجن ثم ب ا ل إ ع د ا م وهو في ف ت ر ة السجن كان بيكتب قبل السجن كان بيكتب في ضلال ا ل ق ر آ ن ثم كما منه قدرا كبيرا وهو في السجن فلم ي ق ر أ الشيخ ص ي د مكه انما كان ر ا ج ل يتكلم بقلبه ويتكلم بقلمه فخانه قلمه ا ل أ د ب ي في مزالق ش ر ع ي ة يعني إ ح ن ا عندنا هو لا أ ه لأن كلامه أشهر أبو كلام كتاب من راما الحقيرة لأنه يعني ل لها ل ت م ويحاول أ ر ق ع ك ل احنا م ه السرق يعني إ عندنا في مثلا باب ا ل ع ق ي د ة ماينفعش تتنطط بالكلام في ح ا ج ة اسمها الغط ل أ ل ف ا ظ ا ل ع ق ي د ة لما تيجي تتكلم تتكلم كلام م ض ب ط لو لعبت بالكلام ممكن يدخلك في, في والد ثاني وأحواج يكون أن النصحة ما يوجهها نفسه لهذه إلى、نفسي. حيث انه لم يراعي هذه ا ل أ ل ف ا ظ في كلامه ام ل ر ع السرعه م ص ي إن كان أ ن ه ل المعصيه يكفر ا ر ا ل م فلماذا استخدم ذ ه من ان ل ل التي أ أخذها ف ا ظ ي ق ويقصص ط بها كان م عبر ه ا يدعي ت ب ر ي ينفع شميتي انه يصمح لا يكفر ام ا ل ع س ر ع و أ ن تأتي ب المعصيه تثبت فمثلا تلقى الناس بسببها ل س اتهم اتهمه الجماعه انهم الحبل ب ش د و ا الحبل على سيد قطب ب أ ن سيد قطب يقول بخلق ا ل ق ر آ ن أ ن ا أ ج ز م أ ن هذا ما خطر على بال سيد قطب أ ب د ا أ ن يقول بحق ا ل ق ر آ ن ابدا اهلا من وسهلا ب يعلم ب ك و ن ه لا يعتقد ه ذ ه ا ل ع ق ي د ة وقد صرح بها اكثر من ما موضع ونحن لنا ظاهر الكلام وليس لنا ما في قلبه ي ا كان ما في قلبه يخالف ظ ا ه ر كلامه ف ح ت ا ب ه على الله ن أ ن لا نحاسب اصيركم لكن نحن نحكم على ظاهر الكلام الذي يخالف أهل السنة الغد النظر أصول أهل عليه ي عما ط قال قلبه、لا. آه أ ن أ خ ا ف في أشياء كثيرة لكن هذا له ك ن ذ والذهبي ا ضد منبين لما اتكلم عن حسنات ج ج ا وقال بن مصر له ح م غ م و ر ة في بحار ذنوبه لما جه على وقعه أ ن ه سمى مع ب د الله بن عمر بن العاص قال له انه سمى عبد الله بن عمرو بن العاص قال لك صفحه ص ف ح الله يحب الانصاف احنا بنكرهه صحيح لكن ماقدرش اقول ان هو ا ي سمن عبد الله بن عمرو فلما قامت الحرب بعد واحد ض ر و ا حرب م س م و م ة وهو يضر حول البيت طب ايه اللي خلاهم ي ق و ل الكلام ده كلمه ة زل ب ا كلمة كلمة زل بها قلمه بيتنطق بالقلم بتاعه فكتب ا ل ع ب ا ر ة ا ل آ ت ي ة قال أ م ا ا ل ق ر آ ن فهو من صنع الله والصنع دي معناها الخلق احنا اعترف اعترف احنا فأنا ان هو هذا ليه ظاهر يعترف اعترف معنا ما كلام سيبط معناه هو أ ن ه يقول بخلق القران ا ل ق ر آ ن قد صنعه وقد خلقه الله هذا عزيزه ت ب ي سيقول ن ع م كلمة ذلة ب ه ا ق ل م هل يتنطف ب ا ق ل م ب تعبير ا ه ف ك ت العبارة ا ل آ ة قال ق أما ا ل آ القرآن ن من صنع والصنع معناها الخلق. خلاص. قال لك يبقى من صنع الله يبقى يقول أن فهو الله الله هو يقول مخلوق تمام م الخلق قال أبدا لك دي يبقى يبقى ش ع ا ي يقول عايز يقول ز مش ك د د ه ولا أ ر ك إنه لا أن يقوله. ما اضرا الحويني ان سيف قط لا يريد أ ن يقول بهذا هل هو س أ ل ه سؤالا مباشره وهل هو دخل في قلبه ت ع ل م أ ن ه يريد هذا أ و لا يريد ما هذا ما كان هذا صنيع العلماء في التعامل مع المخالفين وخصوصا إ ذ ا عرفوا ب ا ل ج د ع الظاهره أ ب د ا هو مش عايز يقول كده هو عايز يقول هو من عند الله خلاص عايز يقول كده ف خ ا ن و ا قلم ا ل أ د ب ي فشطح في مواضع كده حاول أ ن ه يثبت بعض عبارات ا ل ص و ف ي ة والكلام ده فوقعته في م ز ا ل ق حتى ان بعض الناس ضده اتهمه ب أ ن ه يرى ع ق ي د ة الحلول والاتحاد كمان ل أ ن له عبارات في س و ر ة الحديد وفي س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص فل الله هو أحد برضو اي ه ممكن اي بني ادم عايز يتلكك له من الذي قال ل أ ن س ا ف قد قال بكلام اهل وهمه الوجود في كتابه في الظلام ا ل ع ل ا م ة المحدث محمد ناصر الدين الالباني كذلك العلامه محمد الوسيم رحمه الله تعالى هذا وحكم الحويني على من يدعي أ ن ه قد تتلمس على يديه و ا ل آ ن يحكم على من اتهم سيد قبض او على من قال عن سيد قبض انه يقول بكلام و ح د ة الوجود أ ن ه يتلكك له لتعبير اندارج هذا العالم ا ل أ ل ب ا ن ي بيتلكك لخيركم وابنه وسيمين ا بيتلكك لخيركم حتى تعبير ا ل ح و ي ن ف هذا يعني بارك ا ل يثبت ما قد قلناه من مقلل الحويني يدافع عن ه ل البدع على حساب الطاعه في اهل ا ل ويريد أ ن يجد المخارج والمعازير لخيركم على حساب ا ل أ ك ا ب ر فحتى تستذهب عواطفك المستمع إ ل ى سيد يطعن في العلماء الذين قد ي ل ق د خضرهم سوداء فهذا هو حاله ا ح و ي ن و... ولذلك ا ل صدق الرسول صلى الله عليه و اله و سلم لم ا ت ك ل م عن السنون الخداعه و عن ظهور اناث يخونون ا ل أ م ن ا ء ويشهدون للقائمين ب ا ل أ م ا م يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها المؤتمن ويتكلم فيها ا ل ر و ي الرضا كثير يتكلم في أ م ر العام الذي لا يحسن الكلام فيه إ ل ا ا ل ر ا س ق و ن في العلم حتى لو سلمنا جدلا ان سيد قط ما قصد بكلامه في ا ل ق ر آ ن انه مخلوق هل هذا يبيح للحوين ان يتهم ب الافاضل من امناء هذه الامه من الاكابر انهم قد ظلموا سيدهم ظلما بينهم ا ً ن على كلامهم أ ن ه يوافق كلام ا ل ق ا ئ م خلق ا ل ق ر آ ن لا يوجد سلفي يقول هذا أ ب د ا ً في عالم العلماء و إ ن أ خ ط أ هذا العالم ما دام قد شهد لهم منه ا س ت ق ا م ة المنهج هل يقال الحق لعلامة عمالي الجادرين وفي حق مثلا نفس الشايزين المدخلين الشايزين نفس وفي حق غيرهما ممن من يعني قال إ ن س ي د ا يقولوا خلق ا ل ق ر آ ن تبعا لعباراته التي تثبت هذا هل يقال في حقهما ن ه م يتلككم ي لسيد وانهم قد ظ ر م و ا س ي د ا ظلما م ؤ ي ن ا ولا حول ه و ل ا ق و ة إ ل ا ي ا ل ن و ا ولذلك نعم لا تعجبوا اذا وجدتم ان الذين يتعصبون للحوين اي من المتحمسين ومن غيرهم يطعنون لهؤلاء ا ل ا س ا م ويسبونهم سبا قبيحا أ ح ي ا ن ا ً تصريحا ً و أ ح ي ا ن ا ً تلميحا ً فهذا ولد رباهم عليهم قائلا فلذلك كيف يلحق امثال هؤلاء, هؤلاء الذين ي باهل ع ن ن و في أ ك ر أ السنه ة ب م من وجدتم السنة؟ من أهل أحمد هذا؟ كيف يطعن في أو في إذا أو ا ل إ م ا م مالك او في عبد الله بن المغاره او في حماد بن س ل م أ و في محمد بن نصر المروضي أ و في ا ل آ ج ر أ و في غيرهم من ا ل أ ك ا ب ر من أ م ن ا ء ه ه ا ل ا م ويتهم هؤلاء ا ل أ ك ا ب ر بانهم ظلموا و ب أ ن ه م فيهم كذا وكذا و ب أ ن ه م ه د م ج ر ي و م هل يقال في حق من يقول هذا الكلام انه من أ ه ل السنه او إنه من أ ه ل الحديث ف... فعلى أ ح و ي ن أ ن يراجع على السب و أ ن يتوب إ ل ى الله من هذا السب لعلماء و أ ن يلتزم بمنهج الموازنات الذي ويدعو ا اليه في حق العلماء فمنهج الموازنات يكون مع امثال سيد ق ب ومحمد حسان فقط أ م ا إ ذ ا جئنا إلى الى ك ب ا ر و إ ل ف ت الكبار و ى ا لا موازنات م ع ه فيوصف كلامهم ب أ س و ا وقت ويستبدل ا ل ا ق ب ح السبب لا موز ا لنا ولا موز لنا ان بني او ما ع سيميد او م ع بين الجبن لا موز ا ن ا لا ينصحك ا م ه م أ ن ه تلقيك و ن ج ل ي ط ة و ب أ ن ه ظ ل م و ي ن ص ف ك ب ا ل ا س و أ ا ل ولا ف و ي ق ر ط ح ق ي منامات الاولى ا ء ش دعوه بالاخطاء دا لنا ي لهم ف ل ن و ن كلام هؤلاء اما في م ص ا د ف الاجتهادات الخاطئه ف ه و يعتبروهم لي من الضلال فالان كشف لكم وجه المستعار الذي يخفي ا ح و ي ن نفسه خلفه ولذلك ف إ ن ي قد أ ع ج ب ت بما ق ا ل الشيخ عبد المالك رمضاني ا ل ج ز ا ئ ي في ا ل ك ل م ة التي بين فيها حال أ حويني حيث ص د ا ل ما ل الضمضاني الله عدم سؤال ك عدم في الشيخ حفظه طلب من السائل كلمة في منهج الشيخ أبي ق ا ل ح و ي ن ي حتى ي ك وكثره ن لنا ن م سند عال عبدالله قال الشيخ, الله. أما الشيخ أبو الحويني فأنا أخشاه على مصر. كما كنت أخشى على التهيج ا ا بالحال ر علي ي أ ع ل ج الإثارة والدغدغ بالعواطف ا ل وكثر في ي ي ت ه السياسي هذا يظهر في الخطط أ ك ث ر منه في الدروس والمحاضرات و ي ع ل السائل يجد ذلك واضحا مسموعا ف ط ط تخالف ا ل س ن ة س ا ع ة وساعتين ثم محتوى فارغ كله حديث عن الوزراء والمسؤولين وتضييع وقت المسلمين في التحريش السياسي هذا لا يفيد كما تعلمون وهذا من باب ا ل أ م ا ن ة في دين الله عز وجل ذكرناها وطبق الشيخ الملك عبد إ ن الحويني ا ل آ ن كانه يسلك ما كان يسلكه علي بالحاج هذا الجزائري في أ و ل أ م ر ه قبل ان تقوم الفتنه في الجزائر وكانت تصريحات علي بالحاج وتحق وكان تحريضه المستمر للشباب سببا رئيسا في إ ر ا ق ة دماء ا ل آ ل ا ف من شعب الجزائر وكانت سببا في انتهاك خ ر م ا ت العشرات من النسوه هناك وحتى يظهر لكم صدق ما قاله الشيخ عبد الملك ا لو لو أ ن الشعب المصري خرج ا ل آ ن حاملا السلاح كما صنع بعض الشعب الجزائري منذ سنوات قريبه تحت ق ي ا د ة ف ي ا ل ج م ا ع ة ا ل إ خ و ا ن ي ه ا ل م خ ر ل ب ي ه ل الحويني يسلك مثلك من يسلك مثلك ا ل إ م ا م أ ح م د لما جاءه فقهاء بغداد يشتكون إ ل ي ه ظلم أ ل و ا ف ق فيقولوا له م الله الله في ج م ا ء المسلمين والصبر على على ما نحن فيه اولى, أولى من الفتنه ام يقولوا م ق و ل مقولة عليهم الحاج وللفيها التحريض لاعلى الاستمرار في ا ل خ ر و ج وحمل السلاح خطب الحويني كلام الحوي خصوصا في ا ل أ و ن ه ا ل أ خ ي ر ه يؤكد أ ن ه سوف يقول قول عليه بالحج و سوف يسلك م ث ل ك ه بل و سلك م ث ل ك ه بالفعل في بعض الكلام الذي خ ر ا ن ا ه عليكم الان فكذلك عليه بالحج ب د أ أ ي ض ا أ م ر ه بالغمز و اللمز في ا ل أ ك ا ب ر من أهل المال حتى يزاهد الشباب في فتاوى الولد حتى يقطع الصله بينهم وبين العلماء و... ونحن نطلب لحوله المجال المجال واسعا ف ي ه كي يتراجع عن هذا المنهج و أ ن يكذب ك ل ا م هذا ا ل آ ن صرحا انا اريدون ان يكذبه وان يصرح ب ح ق ي ق ة اعتقادي و أ ن يظهر إ ن ك ا ر ه الصريح لمنهج عليه بالحاجه و أ ن يظهر إ ن ك ا ر ه على من سلك مسلكه إن كان ينكار الصريح وكما نعم يظهر للبيب ا ل م م ت ب ه لدقائق الكلام لم يتعرض أ ح و ي ن ي في نقده لسيد قط ل م س أ ل ة تكفيرهم م ج ت م ع ا ت وما أ ش ا ر إ ل ى ذلك لا من قريب ولا من بعيد وبلا شك هذا ليس غ ف ل ة من أ ح و ي ن ي ولكن ل أ ن أ ح و ي ن ي كما بينا في الدروس السابقه ة وقد وافق ق سيد, سيد لبعض أ ص و ل منهجه هذا ت ك ف ي ر الغازي لذلك من ت ق د عليه هذا ل أ ن ه قد وافقه في بعض المقال و... وايضا لم يرفع ا ل ح و ي ن راسا لفتاوى ا ل أ ل ب ا ن ي مثل ا ل ق ب و حتى أ ش ر إ ل ي ه لماذا ت م س ح ب ا ل أ ل ب ا ن ي وحتى يعني لو سلمنا انه يخالف ا ل أ ل ب ا ن فهو كما يدعي أ ن الالباني أ ل ب ن أن ي شيخهم ا أ ل شيخه تبص كلام ش ي خ ويبين فيه من خ ط أ لكن هو اساسا لا يرفع ر أ س ا لكلام ا ل أ ل ب ا ن ي في المنهج وفي ابواب الاعتقاد إ ل ا إلا في بعض م س ا ء م ث ل الحديث والايه والاسماء والصفات فقط أ م ا الفتاوى التي تتعلق بالتكفير أ و بالحكم على اهل البدع أ و بالحكم على أ ح ز ا ب المخالفه لان السنه فلا, فلا يشير الى كلام ا ل أ ل ب ا ن ي ولا يعتبر به وهو كما ذكرنا ق د تفاوض هذه ا ل ك ل م ة ا ل ق ب ي ح ة في حق ا ل أ ل ب ا ن ي هو يعلم أ ن ا ل أ ل ب ا ن ي قد أ ف ت ر ش ب أ ن سيكون قد قال بكلام أ ه ل و ح د ة الوجود في ص و ر ه الاخلاص بل هو يعلم أ ن حزب ا ل إ خ و ا ن قد اتهم ا ل أ ل ب ا ن ي بان الكفر سيكون بسبب هذا الكلام فرغم هذا هو كان يدافع بها عن و و ا ا ا ق ل إ خ السلفيين أ ق و لو أنتم كنتم ا الألبان كان الألبان العلمة ه ا يزداد بعداً الثلاثين ويزداد تلاحما ً مع الاخوان والقربين ومن المواضع التي, التي ايضا تثبت أ ن الحوين يطعن ك اهل العلم ن ه قد ثبت عني ه من ط ر ق ي ن من طريقين صحيحين أ ن ه لما سئل عن العلامه رضي الله ا ا عنه انه قال عنه انه أ ح م ق برني لهذا أحد إ خ وقال ا ن من ي طلبة له ماذا يأخوين فأجابهما قال لو ما ماذا تقول في ابي الحسن النسر فقال إ ن أ ب ا الحسن جيد, جيد جدا ي ج د فقال ماذا تقول في الشفره ب ف س ه قال إ ن ه أ ح م د أ ي ن هو من كلام شيخه ان كان, كان شيخا له على ا ل دعائه اين هو من كلام شيخي الالباني في حق الشيخ والألباني يقول عن الشيخ ربيع بن هادي انه حامل رايه ب ي الجهه التعبير ويقول عن الشيخ رضيع ان من يضعر في الشيخين رضيع م ق ب ل ماذا قال ها حتى نحكم على الحوين من كرم الالباني, الألباني قال ع ل ى م ن يطعم في ر ب ي ع م ن هادي ما سوف م ق ر ا ه منه و ق ا م ح م د مصر ا ل د ن ا ل ب ا ن رحمه الله نحن بلا شك نحن الله عز وجل ان س خ ر لهذه ا ل د ع و ة ا ل ص ا ل ح ة ا ل ق ا ئ م ة على الكتاب و ا ل س ن ة على منهج ا ل ث ل ف الصالح د ع ا ا ل عديدين في مختلف البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة يقومون بالفضل ا ل ك ف ا ي الذي قل من يقوم به في العالم ا ل إ س ل ا م ي اليوم أ ي الشيخ رويع والشيخ مقبل الداعيين ن إلى الكتاب ة الى د ا ع ي إ ل الكتاب و ا ل س ن ة وما كان عليه السلف الصالح ومحاربه الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح هو كما لا يخفى على الجميع إ ن م ا ي ظ ه ر من أ ح د رجلين إ م ا من جاهل أ و صاحب هوى فهؤلاء الذين ينتقلون الشيخين كما ذكرنا إ م ا زاه فيعلم و إ م ا صاحب هوى فيستعاذ بالله من شره ويطلب من الله عز وجل إ م ا أ ن يهديه واما إ م أن ي ق س ظهره ه آمين ك ذ ك ان حكم العلامة ل ب يقصر على ل أبو ا ح يطعن ض ي ا ل ظهره هذا الكلام. ان ل ل ع ا م ب هذا ا ا ل ل ك من من يطعم فينا ه إ م اما جاه إ جاه فيعلم واما صاحبه هوى فيستعاذ بالله من شره و ن ف ا ل الله أ ن يهديهم او أ ن يقسم ظهره هكذا دعا ا ل أ ل ب ا ن ي على على, على الحوينه من على ش ك ل ة ا ل ح و ي ن ولذلك تجد أ ن هذه ا ل ا ن ت ق ا د ا ت ا ل س ا خ ر ة من الحوين لفتاوى ا ل أ ك ا ب ر لم تظهر على ا ل م ل أ هكذا إ ل ا بعد ن و ت ا ل أ ل ب ا ن ما استطع ان يظهر هذا في ح ي ا ة ا ل أ ل ب ا ن ا ن يعلم شهيدا ً أ ن هذا الكلام لو كان وصل الى الالبان في حياته لا, لا, لا استنكره اشد ا ل ت ن ك ا ر على نحو ما طلع أ ب و الحسن المصري لم يظهر ما عنده إ ل ا بعد موت العلامه مقبل النهايه أ ن ا ع و ذ بالله من حال اهل النفاق واهلك يمنع هذا. هذا الثناء العالي من الحويني على رموز حزب ا ل إ خ و ا ن بخلاف شاكوك عبد الحميد كشك فقال ا ل ح و ي ن في ك ت ا ب ي الذي يسمى بتنبيه الهاشم الى ما وقع من النظر في كتب ا ل أ م ا ك د في ا ل م ق د م ة في ا ل ص ف ح ة التاسعه ثم توفي الشيخ عبد الحميد كشف رحمه الله في رجب العام السابع عشر بعد الاربعين الف من عشر فاللهم اغفر الله و ا ر ح م ه وارض عنه كفاءه ما نافح عن دينك وما جاهر بكلمه الحق وما قال هذه ا ل ك ل م ة ولا أ ق ل منها في أ ك ا ب ه الاهل العلم ن ل ي ق ر ف ي ن كما بينا ن ويصف كلامهم بما اسوا من الوصف فيوصف عبد الحميد كشف الذي ما تكلم عن التوحيد البكر يوجد ع ن ي ي مثلا له مئات الشرائط المسجله ة لم يتعرض ي ف ا ولو م ر ة واحده لتعليم الناس التوحيد بل بالعكس تجد في طيار هذه الشرائط أ و ا ل ض ر و س التي ي د ع ا الحليا لقد كافح بها عن دين الله عشرات المخالفات للتوحيد والعقيده ا ل ث ل ا ث ة وتجد في كتب عبد الحميد كشف وكانها كنت قد ق ر أ ت بعضها م ن سنوات ط و ي ل ة م ن ا ف ح ة عن أ ه ل التصوف و أ ه ل ا ل خ ر ا ف ة من المتصوفين يدافع عنهم, عنهم ويعظم كلام المتصوفين وكان أ ي ض ا يعني ممن يسلكون م ث ل ك الخوارج القعبيه للتهيج الحكام فهذه ا ل م ن ا ف ح ة التي يقصدها شويه ا ل ح و ا ن ي يعتبر كلام عبد الحميد كشك في سب الحكام على المنابر وفي التشهير بهم وفي إ ظ ه ا ر أ خ ط ا ئ ه م على, على, على منابر الجمعه ها؟ وفي وصفهم وف وف وف ب أ س و أ الانصاف او باقبح الكلمات التي يتنزه العالم عن ل ي ا ذكرهم يصف هذه ه ا ل ط ر ي ق ة ل ع بانها د ل ح م ي د كشك م ن ا ف ح ة و م ك ا ف ح ة على دين الله و ل ن اجل ذلك هو استدعى ا ل ط ر ي ق ة نفسها في منهجه وهو أ ظ ه ر إ ع ج ا ب ه ل ع ب د الحميد كشك وبالفعل يعني يعد عبد الحميد كشك شيخا له فعليا ً فقد سلكت نسلكه في التهيج السياسي الذي يمسلك الخوارج الطالع و... وايضا ً يعني اهتم بمسائل التوحيد كما كان عبد الحميد ك ش ك لا يتعرض ا ل ب ت ة لمسائل توحيد ا ل ع ب ا د ة التي تعد أ ع ظ م المسائل التي ينبغي أ ن يذكر الناس بها ولكن من اجلها أ و ر ث الرسل و أ ن ز ل ت الكتب لا يتعرض لها ا ل ب ت ة إ ل ا قليلا وقد يمر عليها م ر و ر الكرام مر عليها ولا يعتبروها من المسائل التي يوالى ويعاد عليها وله م ن أ ج ذلك ل تجد أن يوصني ي ع على من يخالفها؟ نحو ونحو عبد يخالفها؟ الحنيد من نحو ونحو سيد كلام ش ك ا هذا ومن ع ى شكلتهم من أهل وله كلام اخر ي ص ن ي فيه على بعض دروس الاخوان ايضا في دروس أ خ ر ى له كانت سنائيا تقريباً على من يسمى ب عبد الرشيد صقر احد رموز ا ل إ خ و ا ن ويثني عليه ثناءا علينا انه تقريبا يعني قد خطب خطبه العصماء عند قدوم ت ق ر ي ب الرئيس ً ا السادات حول ا ل ل ا ح م ن ا ر أحد ا أنه, أنه ل م يعلم ز ي ا ر ة ا ل ل ر ئ ي س س ا ا د الاماكن ت ح ل تعالى ك ن لأنه ا ت هناك يعني صدقات و أ ش ي ا ء م ح ف و ظ ة للمساكين فهذا الملك فرموها او القوها في مكان م ف س د فيه يعني كما قد حتى يمهدها ع ن الطريق الى قدوم الرئيس السلام فقام هذا الدعايه الاخواني قد فقط عبد الرشيد يكون فأنا ولكن عندما ح د ث عن ا ل م س م ي ن ف ا ل م س ل م ن ي و ل و ان ا ل م ن يقولون ان ا ل م ل م ي و ل ان المسلمين ي ق و و ان ل س ل م ي ن و ل ا ل م س ل م ي ن يقولون ان ا ل م ل م ي ن يقولون ان ل م س ل م ي ن يقولون ان المسلمين ي ق و ل و ا ل م س ل م ي ن يقولون ان ا ل س ل م ي ن يقولون ان م س ل م ي ن ي ق و ل ا ل م ل و ل و ن ان ا ي ن يقولون ان ا ل م س ل ي يقولون ان م ث ل م ي ن ل و ا المسلمين ي ق و ل ن ان ا ل م س ل م و ان م س ل م ي ن ي ان ا ل م س ل م ي يقولون ان المسلمين ي و ل و ن ا ل م س ل م ي و ل و ان ل م س م ن و ا ل م س ل م ي ن ي ن ي ق ل و ن ان ا م س ل م ي يعني لا يخبرني ا ل آ ن ا س م ا ل شريط سمعته من سنوات طويله、يعني. ولكن ما ن ق ص ث ن ه سوف يجده إ ن شاء الله <تصفيق> و... وايضا فينا في... في شريط اخر له <تصفيق> يسمى بتحطيم ا ل أ ص ن ا م يعني عنوانه و ن ه ذ ا الدرس يوحنا سوف يتكلم عن التوحيد ف إ ذ ا بك تسمع هذا الدرس الحماسي من أ و ل ه إ ل ى اخره فلا تجد ك ل م ة و ا ح د ة في التوحيد إ ن م ا تجد كلاما فهو قد يكون نعم من م س ت ل ز م ا التوحيد ولكنه لا يقدم على الكلام في اصل التوحيد فيتكلم عن بعض هؤلاء الذين لا ماذا شرع الله بالعذاب ب ا ل ش ت ا و ى الضاله نحو هذه ا ل م ر أ ة ا ل ت كانت ا ن ت ز ع و الى ت س و ي ت الرجل ب ا ل م ر أ ة في الميراث وفي م س أ ل ة ا ل ط ل ا ب ما كنا لها حق ا ل ط ل ا ب مثل ر ج ل وما شاكل ذلك من الذي ا م س أ ل ه ظ ه ر ة في بعض الصحف في الاخيره إ من بعض هؤلاء الذين المنافقين أ و من بعض هؤلاء الذين قد وقعوا في مثلها ب م و جهله ولكن ب ر ع ع و و ن ج ا يعني بلا ش هذه م ا لا م س ئ ل اعجب ل ت ي يبقى أن تنكر نحن ما ننكر ما ل حوالي على ى ننكر هؤلاء أ ن ه يريد ع ن ي ي أ ن يربط الشباب بمفهوم معين ه و مفهوم حزب ا ل إ خ و ا ن كما قال هؤلاء لقد اندثر شرك القبور ونحن ا ل آ ن نصارع شرك القصور لكنه اراد أ ن يقرر هذه ا ل ق ا ع د ة من خلال هذا ا ل ب ر س وضرب ق ا إبثمناهم الأصنام ل تقديم و مثالا ل ل ا ط ن ا م بمثل ما ذكرنا ولم يتعرض ل ل أ ص ن ا م القديمه التي يعتبرها في الفيزياء ا ن ا خلاص ق د ع ت عليها ز ب د ا ل أ ض ر ح ة والمطعمات والمقدسون من ا ل أ م و ا ل الذين يتوجه اليهم ب ا ل ع ب ا د ة في مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها في هذه ا ل أ ي ا م ل ل أ س ف لا يعتبر ن ي ي لا ع هذا من ا ل أ ص ن ا م التي ينبغي أ ن أن ن ولكن هذا هو المسلم ولكن هذا ل ا هو المسلم ولكن ا هذا لذكر هو المسلم ولكن هذا هو المسلم من ا ولكن هذا ل ه ل ا ل عشرات المحاضرات والمؤلفات التي كتبها ولا اهتم به ت ن بالتنويه عليها ولا بتفكير النسبه لذلك سبحان الله يعني هو كما ذكرنا في درس سابق لما جاء يتكلم عن معنى التوحيد يعني هو صدق مع نفسه أ ن ه تكلم عليه في المحور الذي هو يدور عليه فيما بينهما تبين أ ن معنى التوحيد أ ن الرسول ا صلى ل ل ه عليه وسلم قاتل المشركين في م ك ة في أ و ل ا ل أ م ر حتى, حتى يشهدوا أ ن ه لا حاسب إ ل ا الله في س ب ق ت ا ل ا ل م ش ر ك ي ن أو س ب ب قتال النبي صلى الله عليه وسلم ك ة في هذا الدرس الذي سماه تقريبا واتامى وقتها منك كنا قد ق ر أ ن ا كلامه في الدرس القبل السابق و أ ن ه قد أ و ل ك ل م ة التوحيد به فان معناها لا حاكم إ ل الا ا ل ه يعني أن ل م ي ن ق الله و ا أ ن م لا بأنه لا يضطرون بأنه يحكم الا الله عز و ك ل ا فالشاهد يعني ان هذه ا ل ف ك ر ة أ و هذا المعتقد الخارجي غلب على ا ل ح و ي ن في كل أ ح و ا ل ه وظهر في منافحاته عن هذه الاصول فعليكم ان تربطوا كلامك واي بعضهما حتى تفهموا حقيقه منهجك ه ف... فلم يعرج على بيان المعنى الصحيح لكلمه ا التوحيد وانه معناها لا معبود الحق الا الله وان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل ا ل م ش ي ك ي ن في مكه ف أ امر لماذا هل انهم لم يحكموا ا ل ر ع م كيف و أ ن الشرع ة لم... لم يكن أ م ز ل ة في مكه لماذا قاتلهم ان ي ط ر ك و ا ا ل ع ب ا د ة ل ل أ ص ن ا م للمقامات التي رصبت نعم بمسمى بقطن وقاتلهم او ق ا ر ب ه م <تصفيق> انهم إنه إنه اتخذوا دين اطمان و ا س ط ة بينهم وبين الله يتوجهون اليهم بالدعاء وبالذبح وببقيت العبادات <تصفيق> فهذا تحريف لاجتماع ك ل م ة التوحيد يعني لقد ي في ر صليت ا ل ج م ع ة في مسجد من أ ك ب ر مساجد حي مصر الجديده ة يعني حول ا ي ما يقرب من خ م س ة آ ل ا ف مصلي او يزيد وخطيب هذا المسجد يعني من م ز ا ر ب ا ل ا ط و ا ل ا د خضب خ ط ب ة لحد ما جيدا في حق اليتيم ولكن يعني انا اردت بعد القبه أ ن استفيد من وجودي في هذا المسجد فذهبت إ ل ي ه كي أ لكي معه أو كي أدعوه أو أ ر اتناصح فهو ك او ل ي السليمة ا ن يتكلم بكلام منضبط إ ل ى حد م ا خلاف فلما في قبطي ن ه ب ت إ ل ي ه و تحدثت معه ف ب ت ق د ي ر ا ل ت ا ب غ ي ر عن الترتيب مني كان هناك أ ح د الجالسين تكلم عن مسالتي ة المقاطعه للمنتجات ا ل أ ج ن ب ي ه الذهاب إ ل ى قبر البدوي <تصفيق> و أ ن أ ص ل البلاء الذي يتعرض له المسلمون بسبب هذا الشرك الذي عم ب في بعض القرى والرجوع في ن س خ ض غ ي <تصفيق> ر و أ ن الملايين يسوقون ا ل ز ب ا ئ ح سنويا إ ل ى قبر البدوي كما ت ص ا ق الى الكعبه الموالد والحفلات فاذا ل ش ا ه د يعني ف إ ب أ ح د الجالسين ينكر علي ان قلت هذا الكلام في حق مولد البدوي وفي حق أ و ل ي ا ء الله ي ن فاذا هذا الخطيب يحاول أ ن يهدئ ا ل أ م ر فاذا ك أ ر ا د ان يتقرب مني فظن أ ن ي من المتحمسين للحويني ولو قام الحسان أ خ ذ يقول لي ان محمد حسان صديق مقرب لي أ وكانه تربطني هي ع ل ا ق ة وثيقه ق و ي ة وكذلك أ ن ه على اتصال يعني وثيق ب ا ل ح و ل ي وفي الوقت نفسه قال لي اني قد عملت خطيبا أ و إ م ا م ا في مسجد الحسين ل م د ة ست سنوات وأنه في أول أمله في لما وعين في مسجد الحسين أيضاً كنت انكر ب ش د ة مثلك ا ل آ ن هذه أ م و ر كنت انكر هؤلاء الذين ي ت ب س ح و ن بالقبر وكنت أ ق و ل كيف هذا وكنت على وشك ان اقدم ن استقالتي من هذا ا ل م ك ا ن ولكن بعد ذلك تبين لي أ ن هذه الامور ليست كما كنت أظن وليس ك م اصغر كنت أفضل هكذا, هكذا و قال لي اني قد اتيت باحد هؤلاء الذين يطوفون ب ق ب ر الحسين فسالت ُ هل انت تعتقد ان الحسين هو الذي يجيب دعاءه فقال له لا انا اعتقد ان الله يجيب دعاءه في كتابه كشف الشباب <تصفيق> ولكن الشاهد من هذا أنه قال لي أ ل ا تدري أ ن محمد حسين قد صلى معي اكثر من م ر ة في الحسين واني على اتصال وثيق بالحوين ومن قريبة أيضاً فطره ق ر ي اخبرني أ ي ض احد ً أ الناس من ا ل ع ل م ه أ ن ه قد اه اه اه اه اه اه راى محمد حسان يحضر تقريباً و ل ي م ة عرس أ و يحضر و ل ي م ة من الولد ا ل كان يعقدها كبار التجار في منطقه الحسين في ا ل مسجد ل ل ا ي كان المناسبات الحسين الشاهد يعلمون فبارك الله فيك ولكم فيك ولا يستخدمون السياسه ولذلك تجد ان محمد حسان لا يتعرض للبته لا من قريب ولا من بعيد للانكار على هذه الشركيات في خلال هذه القنوات ر الفضائيه التي ملا بها الدنيا ولا يؤصل لمسائل الشرك الاكبر البته وكذلك أ ح و ي ن ه فهم بارك الله فيكم قد سلكوا مسلكني سياسيا و أ ر ا د و ا ان ي ر ض و ا جميع ا ل أ ط ر ا ف كما يطلع على حساب التوحيد وعلى حساب الدعوه السلفي وعلى حساب من قد اغتر بهم وصار في أ ز ي ا ل ه م من الشباب الملبس عليه و... وهذا هذا ف ا ئ ض من ا ل غيب وللحديث ب ق ي ة إ ن شاء الله تعالى من أ ح ي ا ن الله في مجلس القانون ان شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم ا ل و ر ق ة التي تضعنا في, التي في هذا الكلام نتينا ن أ ن نربح بها ا لمنظر للشريط ولكن ن ا و د إ للمنظر ى ا الذي أ خ ذ ن ا منه ان شاء ا ل ي ه فتاوى العلماء ا ل ح و ا ل ي فكان من ض م ن ه ا كلام الشيخ عبد الملك رمضان وكلام العلامه المسلمين الهادي وكان كلام الشيخ علي حسن كان يقوله قديما على فرض الوضع المشروع ت ه ا ل ي ش ا ا ن و اعلم ا ل ن ا ل م ش ر و هذا بالاستدراج ع ل